قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة فجَعَلْنا عََهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَضْنَا عَلَيْهِم سِجَرَةً مِن سِجين إِ فِي ذَلِكَ لَآيَافِ للِمُتَوَسِّمين وَإِنهَا لَ بِسَبلٍ مُق في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبئنا من مبين ولقد كذب أصحاب الفجر المرسلين وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْسُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَقُل إ أَنَ نَذير المُب كماَم أَن زَلناَا على المُقتَسِمين